يا وعودنا نسجل للمرتضى عقيد الولا ما نرتضي غيره ولي حيدر علي ولا فلاش a hey. لما من جدل ودل لما احتي احتي بول بول جد العالم سيب الفتر. الله يا اللي مرحب fa cha fani bibi يا لاله خادلا واخدت دعاء المصطفى الله لنايت الله نازلا والله واخدت دعاء المصطفى اي الله نازلا اليوم اكملت لكم, اليوم أكملت لكم. دي معها مرتلة